يا جدتي وأميمتي فلتصبري رغم البلاء محوطا من كل جن مرض يلي مرضا وكسر دالغ يتلوه كسرا حار فيه كل طب عشرون مرت ما مشيتي بيننا كلا ولا فارقت يا أم النصب كلا ولا فارقت يا أم النصب أن وعيت رأيت جسمك مقعدا فوق السرير ولم يفارق للعجب تعلوم حياك ابتسامة مؤمن راض على رغم البلايا والتعب ولسانك دوما إذا كرب أتى مستغفر من كل شكوى أو صب مستغفر من كل شكوى أو صب يا جدتي متي فلتصبري بل بلاء محوطا من كل جن مرض يلي مرض وكسر بالغ يتلوه كسر حار فيه كل طب عشرون مرت ما شيء بيننا تيا أم نصب كلا ولا فرقت يا أم النصب طوب لك فَلْقَدْ عَزَلْتِي عَلَمًا وَعَزَلْتِ فِتْنَتَهُ وَأَنْوَاعَ اللَّعِبْ وَقَرَرْتِ فِي صَوْنٍ بِبَيْتٍ طَاهِرٍ عَمَّالِ ذِكَرِ اللَّهِ يَا أُمِّي حَجَبْ وَإِذَا عَتُلْ قرآن دوماً صوتها, دوما صوتها في الدار فهو من النقاوة قد عذب كم بالسرير ختمت ختمة موقن لم نحصها لكن ربي كتب لكن ربي قد كتب كم من صغير قد أتى في لهفة لحلاوة تطينه في كل حب ودواك قد ملأ السرير وإن في ولا أساير من ذهب هذا السرير يكون أمي شاهدا يوم القيامة بالشهادة ينتصب شهيد البلاء سننه وعذبه شهيد تصبر لا اعتراض ولا غضب يا قرة العينين يا أمي عسى هذا البلاء يعليك في أعلى الرتب وعسى الإله بأن يثيبك راحة فوق الأرائك لا ضجيج ولا صخب تمشين في جنات عدن ساقك لا علة فيها ولا أدنى وصب ويداك تقطف من ثمار قدنت للصابرين على البلاء إذا وجب يا قرة العينين يا أمي عسى هذا البلاء عليك في أعلى الرتب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 وَيَدَكِ تَقْطِفُ مِنْ فِمَارٍ قدلت دَنَتْ على عَلَى